والله يقول الله رحيم الحمد لله الذي أشهد الله وضع وقصف أحوال عباده جداً وفقاً وانزل المعنى وشق الثالثة الثالثة حدوه سبحانه فهو الذي تترى على الطائع إلى أجرى وأرسل على العقيدة الثالثة هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت ولا عن في الليل يدار. صفح الثابة النماوات وعولاتها وصفح الثابة النجوم وعضاتها وصفح الثابة الأنمار وعضاتها وصفح الثابة النخار ومهدارها إلا يتسق بحمده ولا خلافه ولا تسلحها فأشهد الثابة الله وحده من لا ولا جبيت ولا تطور لفنا ولا رقيب وأشهد محمد العبده ورسوله ومصيره وغيره رسوله من خلقه وأبينه على وجه أبداف ربه رحمة على رجالها الكعيم فهدى الله تعالى به من الله ومصرره من الجهاد وكسره بعد فبادر الى قومه بالدين من بذلك كل الساحه وادلت كل الساحه عند عليه السلام فعد في عصر في فجعل الله علمه بينه ومرات ما هو مشاء انثبات علمه قومه، وان لم يكن هو كما يعلم قومه. فكان ان عليه السلام يبلغ اكثرها والاصبحوا من يولد احد كان يجلل الأكرهة والعقرطة بل تبقي الموتى أبس لنا فحيّوا كل طبيب وقعها كل نبي. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله فانه فإنه لن الى قوم محسنين يهتمون بالبلد مثلا أو يهتمون بالشهد مثلا أو يحسنون مثل بالعلاد أو يحسنون بالجوة والبلاء وإن ما أعُعِد من خمسا لم ينقضن احد من الانبياء من قبله. وذكر منهم عليه الصلاة والصلاة مبارك من الناس كافة. وكان كل نبي يبعث لضوه خاص. فآت الله تعالى نبيا عليه الصلاة والصلاة من المعكدات التي تقيم الفترة على العباد وتثبت لهم الله فإن الله الله الله الله جل الله. صلى الله عليه وسلم معجزات تتعلق بالبلد فان الله تعالى قد شق له القمر لما قال له قومه ان كنت نبيه شق من الله تعالى قمر خلقتين وانزل الله جل وعلا قررت الساعه وشق القمر وان جئت الى الطب وجدت عنه صلى الله عليه وسلم معجزات وايات ظاهرات تتعلق بالطب لما كثرت شاقه عبد الله بن عبدك رضي الله تعالى عنه وافضل يحدث على اسم واحده مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ساقه وقال لكل اثنين بس ولما رمزت عين علي رضي الله تعالى عنه وارضاه دعا النبي صلى الله عليه وسلم وسفل بعينه مباركا علي وقال لكل اثنين بس فكان عليك بعض السلفايات نتعلم ايضا السلف وقيل الجنة هو اصدعنا الطرق الذي لماذا في الطعام يأتي بكنا أما قلت الشيء يبطيه لحفظ برأي الطعام فهو يأتي يقول لا لكفلات نبيل فرق في الضحى وأسياقنا يبطرنا بالنجلة الجمعة بطي لتسعى والشورة لما يؤمن قد يجب قال إن كذيبه كمانا كمان الاقتصار مع عقل الاقتصار جعل الاقتصار يا عند جمال الاقتصار جعل حتى يكون الاقتصار بطول مصر قال ما قلت قال قبلا أن تقول لنا الجفلات البيت جفلات جمعت الارض منه خمس جبلات وست جبلات وست جبلات لماذا لا تقل لنا الجبان حتى تكون عشر جبلات ثم انك تقول لنا الجبلات البير ان تسلكت حضوركم وحضوركم بير مع ان الذين فتحوا بير وان تسلكوا المتطفخون فيها وحضور الاكل اتقول لا لا تترازم بيو في الصفا يا لعنه ان هو نور يتطور في الجلسه سبحان الله تقول من ثم انك تقوم في الصفا هل تذكر واعلم يكون الضوء على البحر. عشرة من على قدم ولا عشرة ولا تسع عشرة لا تسع عشرة تصبح النهار ظهرا وازاروا أكل الذين يصنعون البيات والصفار لا يملون على ذلك النهار وقت مشي كثير انما الى إلى بلد الشمس لماذا لن تقول يشركنا في الغطاء والبيت ماذا؟ لنا الغطاء الحمول يشركنا في الغطاء الغطاء هو على المغيشة ثم إذا تقول وأشياء هنا من نشة الدراء هذا هو الغطاء هذا شيء يدفع على الجنة لماذا لن تقول إن الاشياء أشياء اشياء أشياء وتبعى, وتبعى الأشياء لكن لما تقول يقولوا هذه عشره سيوف ثم إنك تقول وأشياء كلها من نجة في الدمى يفطورنا معناها انه قريتك إلينا جبساً كل التاليين تطرر تطرر تطر. تطرر تطرر وأنا تريد جبسة ترسل للدام فيها كثير من دماغ أعدائك يعني معناه ما كان ده طيب بماذا ذكر قول من نسج الذنب وريق ثم تلك القول وايا من نسج الذنب ده مضر لماذا ذكر قول سيو من نسج الذنب فانا جميع ذلك جده something bit better just how that is you're not you're not you're not you're not وقال الله طبعاً لا يكفيه الباطل من كبير ذي ولا من خطر فالليل من حكيم حميد وتعداهم هو قبل عم الحرب قل ذلك سبعاً الجن والجن سعدى أن ياتوا من ذهاد فقال القرآن الكتاب فقال اخذ بالكتاب يقول حتى وراء جزيزة جزيزة الكتابة جزيزة قالوا لا يكتب يا رسول الله قال السبب من محمد جلد. عبد الله ورسوله إلى مصيرمة الهداء السلام عليكم تبع الهداء وبعد فإن الأرض لله يريد مع بيش من عباده ومن عادي مفيد من مجرد قال أوصروا هذه الحالة ومسيّل مكان يزدد أحصار بيانة إثباته الجرام فوقف قضرت لفعامل من العام يقول يا عمر ما ما على بيش وقالت المعرض نزل عليه سوره الجوزة وكانت العرب حتى قبل الكامل عن المعيشة كان يأتون إلى الذكين وعلى الذكين يتبعون لمن يجدون من جوزة في بيانة وفحا حزن ولذت قالت او ميحكي للنبيان المصرر في ضمنة الليل ويطيق وراء اشارك ونمتو عموزك قالت او ها او جحن ونأخذت من شوائن ومجموعة من شوائن كتابه ونمتوها حذية تنعملنا اشارك وراء فقال لك ما انزل على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 تنحر الاضحيه قربك الله تعالى يا خيال بك فصل لربك وانحر ان شانئك نعم ان متنفسك هو الاكثر هو المقصود فلا تجيب معاني كثيره في عبارات قليله فلما تجعل كلمه الله فشرد العقل فلما قام طلع على على عرض قال له سيدنا يا قسيس قال دا. قال والله انك تعلم اني اخلف لك ما قالك انت كذاب لما يحتاج الكذاب لاني من جدك الكتاب قال يا حبيب الله انك تعلم اني على جدك كذاب فاحتجب عليه فقال ما يسمعه شيء وهو غيره وهو بذاق قبزه ولعبها بجعه عشرى وصحابها كله يريد أن ياكل بمثل ما الله جل وعلا فنزله الله جل وعلا على ربي على ذلك على نفسه تنزيلا فهو ينزل بعض اقبل حسنه الذي عليك واحد فقال يا رحمه انت جماعتنا شملنا وفعلت وفعلت ان كنت تريد مالا اعطيها اذا في الملتزم زودنا اذا في ملكا زودنا الى انت رايت الناس يتزودون النساء وان هذا الدين تنسحة النجاة وتطولهم من الآن نأخذ من الضوء نزمه لكم الشيء في نسائل إذا أن الشيء على هذا الطيب يتمع لا يمكن الآن لا يمكن الآن بسأل تقول هكذا لكن ونبينا لا قال كنت تريد الملكة قال لها طالب كالذي يأتيك على فتنفع صديقك عليه فقال عليه الصلاه والسلام يا الوليد قال نعم قالت طيب اسمع مني ماذا هل قاله من لقاء نفسه او طلع له حجه قال عليه الصلاه والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم كتاب أُصلت آلاءه القرآن العربيا بقوم يعلمون بشيوع ما يرى لا يسمعون وجعل عليه أوراق الصوت المفصلة <تصفيق> وبها قل إنكم تكفون بلني خلق الارض about the idea إذا فريش أعرض الإمام والإشهار فقل أنزرته صاحبة مثل صالحة عاده ونهو تطعا عاده حيث فقط سجاء يؤمنون في تحديد وعائد فلما سكر عادت وطلوت ومن أولا ساورات وطلوت ويأولا نرام ويعلمون من وضعت يدي على اني النبي عليه واسع لا حتى وصل الى اين ثم تذكر عليه ثلاث صحه وقت ثم تذكر وقال اضر هذا الذي تصوغه تريد ان اذكر واتولى عنه واقول عنه بجوني وقرأ القرآن فكان ذلك يطوب فخرج عيسى الى قوم فلما رأوا اليهون بير قالوا تعب الله لقد جاءكم نذير بغير الذي والله تعالى يطلعه وانه تسور فتاه وانه اعلاه ومرت وانه الثلاث المفسد وانه لا يعلم لا يعلم ولا والله كانه يضحك اذا برز قال والله لن يكونن لكلامي الذي سمعت منه شخصا ان هذا كلام هذا ليس والله سمعت قالوا انا اطلب اطلب قال يا رب تاخذ مني كتشورة. خذوا مني عادي فدعوني معه يعني اي راي اخذكم يا فديو لا تخذوا القدره الله قال له وما هو عليه هل يدعو يسوع ظهر قامت وجاهدت العرب الملك فملكم هو يسوع فعزه عزكم وملكه ملكه وان قادت اسم العرب فاطمه بنت عمه نطقت على العرب اه قطعت موضوعين كبيرين قال صلى الله عليه وسلم هذا كلام هذا سمع في الشارع فصلى رسول الله عليه الصلاه والسلام راءى على نفسها سيدنا عليه الصلاه والسلام طلق على الصحابه في مكه وادي امرت استراتيجيه كبيره فهذا رجل سبعه ما بين عمر المطر هذا من خلال الحدث ويذكرون هذا من الحدث فارسل الصين وراءهم عبدالله بن اميه وعمر بن العاص بن الردود فافضلوا معهم الى في كان جلود يحب الجلود جلود كثيرة مزينه ومنوعه فاتقوا الله ووضعوه بين يديك وفر اجتباني الثالث قال ما قالوا يا سيد الملك إنهم تظهر في ذاتنا اخترعوا دينك طيب أبو ولا بعد. ثم إذا فعنا لن ترتفعوا هذا الدين أخبروا إليك حتى تأخذوا ديارك وهم ليسوا على دينك وليسوا على دينك وردهم في فنحن معرفين لا نحن وقال لا كان مليك الائبور منه باحث الله عنه أسرد قال لا فالتا احرم ما و لديكم علاقه من قبل بين اوتار خطيبتي عور بن عور ما يموت ان اقبل كلامكم و الت بكم الله عروه ما حداها رجل عادوا الله تعالى اللغه الاثيوبيه وجعلوا يتكلم لغه عربيه فالنجاش عربي اكثر فيتكلم عن طريق التلج بنجاش يسال رضي الله عنهما قال له ما هذا الدين الذي انتم عليه فقال الملك ان كنتم جاهزين لا تكلوا ولا ونعبد الأخلاف ونفسدوا الجوار فجاء الله من نبيه ولا فنشفة وشفة قاموا بإحسان الجوار وشفة الأخلاف وإخوان البلاء وعبادة الله ونعيش حتى الدين فقال على نبيه جاء يأتوا منذيب نجاشي على الدين يريدنا ويقول إن كان كل شيء بيانا عن حيثا قال مع شابه القرآن قال بطر عيّا فإنه بجعفة رضي الله تعالى فالله الحكيم لك يحساب عيات مناحلة جدا للمؤمن لما نتكلم لك مدرب عام إنسان لا تسمع العقل ويبدو تفاصلات اطلع عليه الايات اطلاقا بها ام, أم, أم, بيبو بيبو. أم, أم في في من اي شيء ام هو خالق ام عليه الايات تتعلق بالعقل لانه يعظم ذلك ويبلغ فيه التصميم فماذا تعفف عليه تعفى الله الذي عليه الصلاه والسلام وهو ومن أحد من المسلمين استشار وتعجب حتى يسمع كلام الله ثم دع ممن قال كعفو ونجاشي نعمة كعفو في الحال لما بدا يسمع كعفو ثم نجى من عذاب الله حتى الكلام اللي قبل عرضه لنا الآن قال يا رب من هذا بناء جبال الشرقيه من دون ان and uh -huh. الجأش معه عفر يدوب بها ودمع الفيل يسبر لمعه الطعيم جرعة من الطعيم فاضي حدث دم دم النجاش كرا الطومان جو ميتر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر متر في يقول لها انك تتكلم عن ايه تركت فقال في ابن رضي الله عنه التفت وقال قول والله ان الذي قرا والذي جاء به موسى ليس بوجاهه واحدة واحده هو شيء مبين قال يعني اصطاد واحد لا يكفي على شان من علم هذا الله صلى الله عليه وسلم قال الذي سمعته من هدى موسى من اشكال واحده ثم قال والله ما خالف هذا عن الذي جاء به موسى من سائلته يعني ماذا يجب الاخوه كلما كلاهما ثم ارتدت فأنتم سيوم في أرض سيوم يعني أحرار بلغه اهل الحاجة أنتم سيوم في أرض فصالت تعفرهم كالشد كان عرض عرض لا تحرض قال الله فجعلها يتكلم عن نجاش. يقول عمر: فوالله إنها المرة التي وقع في قلبي أنسان. فأعرض وإذا على يقول: إنها التي في هل لكن قوضة إلى الثلاثة من الجأس وغيرتها دولة العظيم في هذا, هذا الثلاثة من الصور الخاص إلى يؤمن هذا يجب أن بحمد الله لا يجب أن والله اذا العظيم إذا لديه هذا القرآن وقد يجب وكذلك السعداء من المسلمين المسلمين المسلمين وحزتوني بالنسبة عديدة بل ذكروا بالنسبة عن الزوالاتهم يعجبون نعمة في إطلاعات إدارات ومشيكات ويحزتوني لأثناء اذا كانت القرآن الحمد الحجم تأثر الله بالغانيون بالصار بالغانيون فهل يتنسر ليشعر من هذا الثلاث السلم يجب أن تتقطع سماعه في هذا الضوء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل الوحيات بمشينا أسأل الله تعالى أن يفعل الوحيات الله قلوبنا وربيع صورنا وجلاء عظمنا ودراء عدانينا ومجال تطعى الله تعالى في اللهم تعرف ويتطمع على النهم و Шد الأ اللهم تعرف ممن كانت القرآن والا خطاحت علم اللهم اعنا تلكر بكثة فما مشإسكا كل siege وعلى قصة ستاوات وسهر على جميع اللهم لا ولا ولا لا ولا تجد ولا يحمي دعوا البلاد في اوامس أو ما الا انظار الا انظار واعده وانجاره على اللهم انصر الاخوه المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الاخوه المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم انصر المجاهدين في سوريا اللهم حقيقه كريم اللهم على محمد اللهم صل وفي طوقات واشيث الله وهكذا اللهم الرحمة الله تعالى اللهم اصطر وت ilgili أجد الله وعط لك احوال أقلنا وإخواننا في كل مكان اللهم أغلبني ابقة pump الله مهما منها في أوقان وعطى بالنزلة أولاد دوليد اللهم conheرض วะ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد صل وسلم وبارك علیه وبارك